وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يجنبنا الزلل إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه أيها الاخوه الكرام نتابع مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بعض التأملات الإيمانية في غزوة تبوك نصحب الفاسهم وقد فاتتنا أنفسهم نرجو ربنا برحمته ومنه وفضله أن يحشرنا في زمرتهم وأن قصرت بنا أعمالنا نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين لا زل مع كعب ابن مالك رضي الله عنه وهو يذكر خبر تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كان آخر ما قرأنا من كلامه رحمه رضي الله عنه انه قال وغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقضي من جهازي شيء قال ثم غدوت ثم رجع ولم أقضي شيئا فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو قال وهممت أن أدرك أن أرتحل فأدركهم ويا ليتني فعلت كان هذا آخر ما توقفنا معه كلام عن التسويف والتأخير والتأجيل وما يتسبب فيه من ورطات حتى لافاضل الناس هذا كعب رضي الله عنه من الصحابه أفضل البشر بعد الانبياء والمرسلين وفي النهاية يقول وليتني فعلت وتعظم الحسرة ويشعر الإنسان بمرارة ليتني فعلت في أمور لا يستطيع أن يدركها إذا فاتت لا ترجع وفي الغالب لا يأتيه مثلها قال فلم يقدر لي ذلك قال فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني اني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء وقفه كعب رضي الله عنه ليس هذا مكانه إنما مكانه في الصف المقدم إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت إذا طفت بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أحزنني اني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجل ممن عذر الله من الضعفاء طيب أما الضعفاء وأهل الأعذار فقعدوا ومعهم الأجر وهؤلاء فريق كبير منهم تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وهؤلاء ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك وسنرجع لوقف مع هذه الكلمات إن شاء الله قال ان بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم يعني شركاء في الأجر حبسهم العذر إذا ما بقي إلا أهل النفاق هذا يقينا ليس المكان الذي ينبغي أن يتواجد في كعب رضي الله عنه إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر أين أقامك انظر في المجلس الذي تكون فيه في المكان الذي تتواجد فيه في الصحبة التي تكون في وسطهم إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر أين أقامك هذا مكان الصالحين هذه صحبة صالحة هذه صحبة وهذا مكان تتنزل عليه الرحمات تغشاه الرحمة أم تكون فيه المعاصي والمخالفات يرضى الله عن هذا الاجتماع الذي أنت في وسطه هؤلاء يذكرهم الله بالخير في الملأ الأعلى إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر اين اقامك من تعريفات التقوى التي هي من ثمرة العظمى للصيام قال, أن ير... قال بعض اهل العلم أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك أن يراك الله حيث أمرك احزنني اني لا ارى الا رجلا مغموصا عليه في النفاق او رجل ممن عذر الله من الضعفاء هذا ليس مكانه هو في غربه شديده في ساعه من ليالي رمضان المعدودات خلت كثير من المساجد التي تمتلئ بالمصلين في صلاه القيام وامتلأت الطرقات والمقاهي وعلت الهتافات والصيحات ثم اختلطت بها الشتائم واللعنات وبعد لحظات انفض الجمعان ومضى فلان وقد كتب له قيام ليلة ومضى فلان وقد كتب نسأل الله أن يغفر لنا ولجميع المسلمين أحزانني أن لي لا أرى إلا رجل مغموص عليه في النفاق انظر مع من تجلس وأين تجلس وهذه المجالس وما الذي يتنزل عليها وبأي شيء تذكر في الملأ الأعلى وبأي شيء تتكلم عنهم الملائكة وما الذي يتنزل عليهم من عند الله عز وجل فيحزنه أن مكانه ليس هنا إذا كنت من أهل مجلس يقال في آخره لأهله أشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم فهنيئا لك استمسك بذلك يا رب إن فيهم فلان ليس منهم أتى لحاجة هم القوم لا يشقى بهم جليس كن في أكنافهم لا تبتعد عنهم لا تفرط في ساعة ربما لا تعوضها ربما لا تدركها ربما تدركها ولا تستطيع أن تقوم فيها بما تقوم به الآن قال كعب رضي الله عنه أحزانني اني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجل ممن عذر الله من الضعفاء قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوت فقال وهو جالس إلى أصحابه ما فعل كعب بن مالك أيها الاخوه الكرام إن مما يعيد الخيرية لهذه الأمة شيء بنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في صدر هذه الأمة رحم الإيمان والأخوة الإسلامية إن مما ينقذ الجمع ويبقي الخيرية فيما بيننا تفقد الإخوان أن يسأل الأخ عن أخيه ما فعل كعب أين هو؟ سؤاله عنه صلة رحم إيمانية هذه فقدناها ذكرنا في أول مرة تكلمنا حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وذكره للحظه الاولى التي دخل فيها نبي سلم المدينة نسلان يجمعنا فيها على خير قال انجفل الناس إليه وجعلوا يقول قدم رسول الله قال فخرجت في من خرج فلما رأيته وتبينت من وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم متهم في هذا الوقت انه يفرق بين الوالد وولده يفرق ويقطع الارحام ساحر, ساحر كاهن كذاب ياتي بالشر على اي شيء ستبني دوله الاسلام يا رسول الله باي شيء ستبدا قال وكان اول ما سمعته منه يا ايها الناس اقضوا على ذلك دعوا الجفاء اجتمعوا ليرحمكم ربكم يا أيها الناس أفشوا السلام أذيعوه انشروه أين ذلك اليوم فيما بيننا أفشوا السلام وصلوا الأرحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ثلاثة فيما بينك وبين إخوانك وواحده فيما بينك وبين الله أفش السلام أذيعون شروح سل على أخيك تفقد هذه الصلة يقيمك وتقيمه ويأخذ بعضكم بأيدي بعض على هذا الطريق في تلك الغربة ما فعل كعب بن مالك سل عن أخيك الذي يصلي إلى جوارك الذي يكون في جوار الله تعرف أنه من الصالحين إذا افتقدته سل عنه تفقد هذه الرحم صل هذه الرحم إن هذا الاجتماع أهل لأن تتنزل عليه رحمة الله عز وجل اجتمعوا وانبذوا الاسباب الفرقه الفرقة والشتات افشوا السلام أذيعون شروح. أعيدوا هذه الصلة أقام نبساً دولة الإسلام على محاور أهمها تنظيم العلاقة بين المسلم والخال ثانيا تنظيم العلاقة بين المسلم والمسلم وأخال إيمانية أخوة الإسلام فلان، أخو فلان، ثم تنظيم العلاقة بين المسلم وغير المسلم. نسأل الله أن يعيد لنا الخيرية التي ضاع منا منها الكثير. نسأل الله أن يجعلنا أهل لنصرته وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا دوما بالخير وعلى الخير. نتابع غدا إن شاء الله. كل قولي هذا استغفر الله لي.